رسالة من كل أخ سلفي لكل أخ إخوان في الدنيا كلها ورسالة من كل أخ من الإخوان المسلمين لكل أخ سلفي في الدنيا كلها أخوك جنتك ونارك الأول نسمة نسب إسمات نسب يعني إيه إن إنت أخوي إن إنت حبيبي إن إنت حتى مني إن أنا وإنت واحد نتفاق بعد كده في أي مشكلة ما من مشاكل تقمع بين إخوات وبعض السلفيون والإخوان في ظل عرش الله العلمانيين على القنوات الوقت كل, كل كلامهم إيه السلفين خدوا اخوان خدوا لا كل كلامهم التيار الاسلامي خد عشان تعرفوا ان انتم في حاجه واحده ان انتم في اتنين قضيه واحدة. يعني انتم عند ربنا حاجه واحده انتم عند ربنا انصار دين ربنا عايزين نحط ايدنا في بعض عشان نلحق بقى عشان ننطلق للربانيه بقى عشان الاخوه دي ربنا يفتح علينا بسببها بقى يا اخواننا انت ما تعرفش زمره بتدخل مع الجنه ليه يعني انت ممكن انت السلفي تلاقي نفسك يوم اليه ما دخل وسط الإخوان لا لا لا لا أنا عايش وسط الإخوان في الجنة وإنت عم الإخواني بقى تلاقي نفسك يوم اليه ما مع الإخوة السنفيين وإنت تلاقي نفسك بقى دخلة مع الأخوان ممكن ما تعرفش إيه اللي هيحصل بعمل صالح بس ما تعرفش مين اللي هتدخل معك جنة أمتى بقى هنقول لبعض إنني أنا أخوك فلا تبتأس